وآتينا م و س ى ا ل ك ت ا ب و ج ع ل ن ا ه هدى ل ب ن ي إ س ر ا ئ ي للعلوم أ ا ت ت ي ل ا ذرية من ح م ل ن ا م ع نوح إ ن ه ك ا ن ع ب د ا ش ك و ر ا و ق ض ي ن ا إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل ل ت ف س د و في النابلسي أ ل ت ل ع ل و ك ب ي ر ا ف إ ذ ا جاء وعد س ل ا م ث ن ا ع ل ي ك م ع ب ا د الله ن ا ل ح س فجاسروا عبادا لنا أ و ل ي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا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 موسوعه ل النابلسي آية ر م للعلوم الاسلاميه ل اسماء وكل الله الحسنى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 و م ا ك و س و ع ذ النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ف ف س ق و ا ف ي ه ا فحق ع ل ي ه الحسنى ا ق و ل ف ا ه ت د ن ي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 ج موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء فأولئك الله الحسنى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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ب ِ ل ْ ك َ ر َ أَحَدُهُمَا أَوْ ك ِ ل ا ه ُ م َ ا ف َ ل َ تَقُلْ َ ا ل ه ُ أُفْ م َ وَلَا َ ا ت ن ْ ه َ ر ْ ه ُ م َ ا و َ ق ُ ل لَهُمَا ْ ي ه غير ربحيه ذ ا ل مضمون اجتماعي كما ر ا صغيرا ن ي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 وكان ك الشيطان لربه م و ا و ع ر ض ن ن ع ه م ا ء رحمة م ن ا ب ل س ي للعلوم م الاسلاميه اسماء ب ا ل ل م ا م ح س و ر إ ن ى ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إ ن ه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خ ش ي ة إ م لا نحن نرزقهم و إ ي ا ك م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 أ أ ف ف ص ك موسوعه ربكم بالبنين ا ت النابلسي م ل ا ئ ك ة إ ث ا إ ن ك ت للعلوم ن ق صرفنا في هذا ك ا و الاسلاميه يزيدهم إ إلا نفورا قل لو ك ن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 وإذا موسوعه ل و ا و النابلسي ع م ب يستمعون س ت م ع و ن إ ل ي ك و إ ذ ه م نجوى ا ل ا س ل ا ل م و ن إن ا تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أ ئ ذ ا كنا عظاما و ر ف ا ت اانا لمبعوثون خلقا جديدا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 إ ن ي ش أ يرحمكم او إ ن ي ش أ يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من ف ل اولئك ي م ل ك ن كشف ا ر عنكم الذين يدعون يبتغون إ ل ى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته, ويرجون رحمته ويخافون ر رحمته ج و و ن ي عذابه ان عذاب ربك كان محذورا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 موسوعه النابلسي ا ل ن ا ل ر ا ل و م الاسلاميه ر ل القرآن اسماء الله م ا ل ي ا ن ى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 ل ي س لك ع ل ي ه م س ل ط ا ن وكفى و بربك ك ي ل ا ر ب ك م ا ل س ي ل ك م ا ل ف ل ك في الاسلاميه ب اسماء الله ر ض ا ل ح س ن ه أ موسوعه ا ل ن ا ن ب ا ل ب ر أو ي ر س ل ع ل ي ك م ح الاسلاميه ثم ت ج ك ك م و ي ل أ أمنتم أن فيه ف تارة أخرى ي ر س ل ع ل ي ك م ق ا ص ف ا م ن ا ل ر فيغرقكم ي ح ب م ا كفرتم ل س ي للعلوم الاسلاميه بني و ن م في م الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أ ن ا س بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه ف أ و ل ئ ك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا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 موسوعه النابلسي ا ل ا للعلوم ل الاسلاميه ئ ك ة ب ي أو و ي ك ك ب ي أ و ترقى في ا ل س م ا ء و ل ن نؤمن ل ر ق ي ك حتى ت ن ز ل ل ع ي ن ا ك ت ا ب نقرأه ق ل س ب ب ح ا ن ر ي ه للعلوم كنت إ ا بشرا ا منع ا ل ن ا س أن ي ؤ م ل ا ه م ا ل ه د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 كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء ب أ ن ه م كفروا ب آ ي ا ت ن ا وقالوا ا اذا كنا عظاما و ر ف ا ت انا أ لمبعوثون خلقا جديدا اولم َْ يروا َََ ن َّ الله ََّ الذي َِّ خلق َََ السماوات َََِّ والارض َ قادر قادر ٌَِ على ََ أ َ ن يخلق ََُْ مثلهم َِْ وجعل ََََ لهم َُْ أ اجلا َ لا ريب َ فيه ِِ ف َ أ َ ب َ ى الظالمون ََُِّ إ ِ ل َّ ا كفورا ُُ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 ف ا س أ ل بني إ س ر ا ئ ي ل إ ذ جاءهم فقال له م فرعون إ ن ي ل أ ظ ن ك يا موسى م س ع و ل ا قال لقد علمت ما أ ن ز ل هؤلاء إ ل ا رب السماوات و ا ل أ ر ض بصائر و إ ن ي ل أ ظ ن يا فرعون فأراد أن ي موسوعه ج م ي ع النابلسي و ق من ع د ه ب ن ي إ ر ا ئ للعلوم ا ا ل ر ا س ل ا ب ك م ل ف ي ف ا و ب ا ل ح ق أ ن ز ل ن ا ه و ب ا ل ح ق ن ز ى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 إ ذ ا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون ل ل أ ذ ق ا ن يركون ويزيدهم خشوعا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 ل م ف ك ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل س